السلام عليكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين نستكمل إن شاء الله وتعالى وضعناه في دروس التزكية التي هي مقصد العلم والحكمة كما يبين الله تعالى في قوله سبحانه وتعالى قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يطلع عليهم آياته ويزكيهم وكنا في الدروس الماضية قد بدأنا الكلام على هاء العبودية وعلى أحوال المر وكنا كما تذكرون العبودية منبنية على أصلين الذل التام والحب الكامل لله تعالى وهذان الأصلان منبنيان على مشاهدة المنة ومطلعة عيب النفس والعمل السائر إلى الله ليس له إلا أن نشاهد نعمة الله وأن نشاهد جناته وذنوبه فقط وسيئات عمله وذكرنا أن هذه العبودية لا تستقيم إلا باستقامة القلب واستقامة القلب بشيئين الأول الأول أن تتقدم محبة الله تعالى في القلب على جميع المحاب والثاني وهو تعظيم الأمر والنهي الذي يدل على تعظيم الامر الناهي سبحانه وتعالى والليلة بعد أن تكلمنا على استقوة القلب وأنها ت... إنما يستقيم القلب بهزين شيئين فكلام الليلة في علامات القلب السليم هذا القلب المستقيم حتى يبدأ الماء في أن وزن نفسه وأن يرى أحواله إلى أين يسير هو فإن رأى من نفسه خيراً الله. وإن رأى غير ذلك فليبادر إلى تصحيح ذلك فإنه لا ينفعه يوم القيامة إلا من أتى الله بقلب سليم القلب الصحيح السليم يؤثر النافع الشافي على الضار المؤذي والقلب المريض غير ذلك وأنفع الأغذية أغذية الإيمان وأنفع الأدوية أدوية القرآن وكل منهما الغذاء والدواء أن علامة صحة القلب السليم أن يرتحل عن الدنيا أول علامة سنقرأ هذا الكلام سريعا لأن أريد أن أنتهي منه كله هذه الليلة إن شاء الله تعالى بأقصى سرعة ونستكتب وتحفظ وتسمع هذه المعاني كما ذكرنا لتزين نفسها ومرتبتها من القلب السليم الذي كنا نتكلم عن أنه لا يستقيم شيء إلا باستقامة هذا القلب كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أول ودي دي العلمة الأولى العلمة الثانية أن يرتحل عن الدنيا حتى ينزل في الآخرة ويحل فيها حتى يبقى كأنه من أهلها وأبنائها جاء إلى هذه الدار غريبا يأخذ منها حاجته ويعود إلى وطن كما قال عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمر كم في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أذكر كلام للقيم فحي على جنات عدن فإنها منزلك الأولى وفيها المخيم ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم وقال علي بن أبي طالب إن الدنيا قد ترحلت مدبرة وإن الآخرة قد ترحلت مقبلة ولكل منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغنى حساب ولا عمل وكلما صح القلب كلما سلم القلب من مرض وأمراضه وعلله التي نعانيها ترحل إلى الآخرة وقرب منها حتى يصير من أهلها وكلما مرض القلب واعتلى آثر الدنيا واستوطنها حتى يصير من أهلها ومن علامات صحة القلب وسلامته أنه لا يزال يدفع صاحبه والشيخ يقول لا يزال يضرب على صاحبه يزن عليه يعني حتى ينيب إلى الله ويخبط إليه ويتعلق به تعلق المحب المضطر إلى محبوبه الذي لا حياة له ولا فلاحة ولا نعيمة ولا سرور إلا برضاه وقربه والأنس به فبه يطمئن وإليه يسكن وإليه يأوي وبه يفرح وعليه يتوكل وبه يسق وإياه يرجو وله يخاف فذكره قوته وغذاء ومحبته والشوق إليه حياته ونعيمه ولذته وسروره والالتفات إلى غيره والتعلق بسواه داؤه ومرضه والرجوع إليه دواءه فإذا حصل له ربه وسكن إليه واطمئن به ذال الاضطراب والقلق وانسدت تلك الفاقة وذلك الفقر في قلبه فإن في القلب فقر وفاقة لا يسدها شيء سوى الله تعالى أبدا لا يسد حاجة القلب المسكين إلا الله فإنه محتاج هذا القلب شمال ويمين والدنيا والشهوات والمناظر والأكل والشرب لا يسد ذلك كله ولا يجعله قلبا سليما إلا الله فإن عمر بالله تعالى سدت فقطه وفيه شعث تفرق لا يلمه غير الإقبال على الله تعالى وفيه مرى لا يشفي غير الإخلاص له وعبادته وحده فهو دائما أي القلب يضرب على صاحبه حتى يسكن ويطمئن إلى إلهي ومعبوده سبحانه وتعالى فحينئذن يباشر روح الحياة ويذوق طعمها حياة الله تعالى ويصير له حياة أخرى غير حياة الغافلين المعرضين عن هذا الأمر الذي له خلق وخلق له الخلق ولأجله خلقت الجنة والنار وله ارسلة الرسل وانزلة الكتب ولو لم يكن للمرء جزاء في نفس الأمر إلا هذا إلا أن يقمئن إلى ربه ويتكل عليه ويثق فيه ويكون نعيمه وسروره ولزته في الإقبال عليه لو لم يكن له إلا هذا النعيم لكفى قال بعض العارفين مسكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطياب ما فيها قيل وما أطياب ما فيها قال محبة الله والأنس به والشوق إلى رقائه والتمعوم بذكره وطاعته وقال آخر إنه لا يمر بأوقات أقول فيها إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب ولهذا يقول قائلهم حياة القلب في ذكر الحي الذي لا يموت والعيش الهني الحياة مع الله تعالى لا غير. حتى يفق الناس مما نحن فيه وقال آخر والله ما طابت الدنيا إلا بمحبته وطاعته ولا الجنة إلا برؤيته ومشاهدته العلامة التالية من علامات صحة القلب أنه لا يفتر عن ذكر ربي لا يفتر عن ذكر ربي ولا يسأم من خدمته الزن نفسك بذلك كلمات وعرف مرتبتك من الذكر لله تعالى والسأم الملن من الخدمة من القيام الأول صوما وصلاة وذكرا وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر من العلم النافع العمل الصالح والقيام لخدمة الدين والمسلمين إلى آخر معاني الخدمة لا يفتر من ذكر ربه ولا يسأل من خدمته ولا يأنس بغيره ولا يأنس بغيره إلا بمن يدلوه عليه أو يذكره به أو يذاكره بهذا الأمر هذا كلام الشيء بنصر كلام ومن علامات صحة القلب يحفظ لعل المرء يحفظ شيئا منها لعله أن يكون سببا لهدايته فإن اهتدى زاده الله هدى وعلم بقيته هذه الأحوال وساقها الله تعالى إليه انرأى منه إخلاصا وصدق وصدقا وعزما ومن علامات صحة القلب أنه إذا فاته ورده وجد لفواته ألماً أعظم من تألم الحريص بفوات ماله وفقده إذا فاته ورده وجد لذلك ألماً أعظم من فقد الشحيح لماله أو الحريص عليه يعني إن له لك مئة حسنة لا تهمه وإن قال له لك مئة جنيه سرع إليها كما يقال هذا معنى ومن علامات صحة القلب أنه يشتاق إلى الخدمة كما يشتاق الجائع إلى الطعام والشراء أنه في شوق دائم إلى خدمة الله قلبه معلاق بالخدمة والمساجد بالعمل الصالح بالعلم النافع لما يقوم به لله تعالى ومن علامات صحة أنه إذا دخل في الصلاة ذهب عنه همه وغمه بالدنيا إذا دخل في الصلاة ذهب عنه همه وغمه بالدنيا كما قال النبي وجعلت قرة عنه في الصلاة لا يكون صحيح القلب إلا كذلك وانظر إلى أحوالنا وقس نفسك السامع المتكلم واشتد عليه خروجه منها ووجد فيها راحته ونعيمه وقرة عينه وسرور قلبه ومن علامات صحته أن يكون همه واحدا في الله تعالى همه هما واحدا لله جل وعلا لم تتفضق عليه هموم كما هي أحوالنا وإنما هو همه واحد هذا الهم الواحد كفأ الله تعالى به بقية الهموم ذلك كرم وجوده أن من قرأت عينه, عينه بالله قرأت به عينه كل عين وأن من قرأت نفسه بخدمة الله تعالى خدمته كل الأنفس إلى آخر أدي المعين ومن علامات صحاته كذلك أن يكون أشح بوقته أن يذهب ضائعا من أشد الناس شحا بماله أن يكون أشح بوقته من أشح الناس بماله أن يضيع لغير الله تعالى لغير مصلحته في معاشه ومعاده ومنها أمور مهمة من سلامة القلب وصحته التي يغفل عنها المر أن يكون اهتمامه بتصحيح العمل أعظم من من العمل نفسه يعني لا يقف همه على العمل بل على تصحيح هذا العمل فيحرص على الاخلاص في العمل والنصيحة والمتابعة والإحسان هذه الأربعة الأولى ويشهد في ذلك منة الله عليه ويشهد تقصيره في حق الله هذه المقامات الستة أو المشاهد الستة لا تكون إلا للقلب السليم لا أشهدها إلا القلب الحي الاخلاص والنصيحة والمتابعة والإحسان وشهود المنة وشهود التقصير بعد ذلك وبالجملة فالقلب الصحيح هو الذي همه كله في الله وحبه كله له وقصده له وبدنه له وأعماله له ونومه له ويطوته له قل إن صلاتي ونسكي ومنحياي ومماتي لله رب العالم ومحياي ومماتي لله رب العالم وحديثه والحديث عنه أشهى إليهم كل حديث حديث الرق والحديث عنه أشهى إليه كل حديث وأفكاره أفكار المؤمن صاحب القلب السليم تحوم حول مراضيه ومحابه سبحانه وتعالى كلها تحوم حول ذلك الخلوة به الخلوة بربه آثر عنده من الخلطة أحب من الخلطة إلا حيث تكون الخلطة أحب إلى الله تعالى وأرضى وقرة عينه به سبحانه وتعالى وطمأمينته وسكونه إليه فهو كلما وجد من نفسه التفاتا إلى غيره تلا على نفسه يا آية النفس المطمئنة ارجع إلى ربك رضية مرضية فهو يردد عليه عز الخطاب في الدنيا ليسمعه يوم القيامة كلما وجد التفاة من نفسه ردد عليه ذلك الخطاب حتى يكون بشر له أن يسمعه يوم القيامة فهو يردد عليها الخطاب بذلك ليسمعه من ربه يوم لقائه فينصبغ القلب بين يدي إلهه ومعبوده الحق بصرغة العبودية فتصير العبودية صفة له وذوقا لا تكلفا فيأتي بها توددا لله وتحببا له وتقربا كما يأتي المحب المقيم في محبة محبوبه بخدمته وقضاء أشغاله فكلما عرض له أمر من ربه هذا الجزء الأول كلما عرض لك أمر له من ربه أو ناهي من ربه أحس من قلبه ناطقا ينطق لبيك وسعديك إني سمع مطيع منتثب ولك المن علي في ذلك والحمد فيه عائد إليك وإذا أصابه قدر هذا الأمر والناهي وذلك القدر وإذا أصابه قدر وجد من قلبه ناطقا يقول أنا عبدك ومسكينك وفقيرك أنا الفقير العاجز الضعيف المسكين وأنت ربي العزيز الرحيم لا صبر لي إلا تصبرني ولا قوة لي إلا تحملني وتقويني ولا مرجى لي منك إلا إليك ولا مستعام لي إلا بك ولا لي عن بابك ولا مذهب لي عنك فينطلح بمجموعه بين يدي ربه ويعتمد بكلياته عليه فإن أصابه بما يكره قال رحمة أهديت إلي ودواء نافع من طبيب مشفق وإن صرف عنه ما يحب قال شرا صرف عني وكان رنت أمرا ذا شعر كمرنت امرا خيرت لي في انصرافه وما زلت بي مني ابر و ارحم و كمرنت امرا خرت لي في انصرافه وما زلت بي مني ابر و فكل ما مسه به من الشر والضر اهتدى به الى ربه طريقه وانفتح له باب يدخل منه عليه كنقيد كدشاء ما نسني قدر بكره أو رضا إلا اهتديت به إليك طريق أمضي القضاء على الرضا مني به إني وجدتك, إني وجدتك في البلاء رفيقا ولله هاتيك القلوب ومن طوط عليه من الضمائر وماذا أودعته من الكنوز والذخائر ولله طيب أسرارها يوم تبل السرائر سيبدو لها طيب ونور لقد رفع لها علم عظيم فشمرت إليه واستبام لها طريق مستقيم فاستقامت عليه ودعاها ما دون, ما دون مطلوبها الأعلى فلم تستجب إليه واختارت سبحانه على ما سواه جل وعلا سيد لها طيب ونور وبهجة وحسن سناء يوم تبل السرائر أخي يقول ما معنى قول ما من القيم فيما مر بنا مشرح ببل الصيب ولا طريق إلى الله تعالى أقرب من الأبودية ولا حجاب أغلظ من الدعوة يعني ولا حجاب يحجب المرء عن الله تعالى إلا ادعاء هذا الكلام الذي لا أصل له أن يدعي معابد ونتعرف بنا وكذا وكذا وهذا الادعاء هو الحجاب الغليز الذي يحجبه ابن الله تعالى لا معنى وموضوع الجورب يقول بقى طب واحد دخل المسجد وبنمسع على الجورب نقول له والله يعني متعملين نشفتنا في الجامعة واحنا هنا ما بنمسحش على الجورب فما تعملش خلافه وكذا وخالينا حبايب وإخوة وكلام إيه الطيب لها أخ يقول والدته مريضة أسأل لها الدعاء كما أسأل الدعاء لمتكلن يقول لها شفاك الله عفاك عفا بيت الشيخ أمه مريضة نسأل الله أن تدعوها لها بالشفاة أشار المسلمين اللهم اشفِ لا يضرك سقم اللهم لا يضرك سقم اللهم اشفِ الماضي والمضى من جسمين يقول ما راي فضيلتكم في تفسير القرآن كاملا في خطب الجمعه وتدبره مثل ما فسرته الفاتحه في الايام الجمعه الماضيه مستعينين بالله تعالى على ذلك فهو القادر عليه جل وعلا عارف. الاخوة الاول اللي دول كلهم حضروا جمع تفسير الفاتحة والتدبر من اللي محضرش يا كل دول حضرش خطب دي طب ما بيسمعوهاش طب ده هذا كلام ساقاو الله تعالى يعني العبد الفقير لا ملوش دخل فيه كلم كده استخير على حاجة ربنا يسوء حاجة سبحانه وتعالى بالمناسبة هذا الكلام الذي سيقى الناس يمبغي من, من لما يسمعه أن يسمعه ضروري سيصلح بي حاجات كثيرة في علاقته بالله تعالى كما نذكر في عزيز الليل أخي يقول اهتمام القلب بتصحيح العمل أكبر منه أهم من العمل ذاتي يعني والنظر في الإخلاص والإحسان والنصيحة إيه هي النصيحة؟ يسأل يعني هذه الشهود مشاهد ستة في الصلاة مثلا اللي هي شهود اللي هي الإخلاص في الصلاة والإحسان يعبد الله كأنه يراه والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم شهود المنة وشهود التقصير النصيحة اللي هي تخليص العمل من أي شائبة نصح العسل يعني خلصها من الشوائد فينصح هذا العمل حتى يكون هذا العمل لا شيئة فيه ولا شائبه إلا على السنة ولله تعالى. يعني يجاهد نفسه على أن يؤدي العمل على احسن ما يكون هذا العمل السؤال نفس السؤال أخي يقول لا أخ في المسجد توفى جده جده توفى يعني أبو أحد وردي يرجو له الدعاء الله مرحمه نوتان الموتى المسلمين الله مرحمه برحمتك الواسعة يا رب العالمين اللهم صلى على سيدنا محمد النبي وإزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما كنا أما سمعنا أجعله حجة لنا لا علينا اللهم علمنا ما ينفعنا أنفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم ان نعوذ بك من همم الله ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوه الله لا يستجاب لها اللهم اغفر لنا واروادينا وللمؤمنين يوم يقوم حساب ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اغفر لنا والإخواننا الذين تبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل للذين آمنوا ربنا إنك رغف الرحيم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أنا مصلى على سيدنا محمد النبي وأزوجي أمهات المؤمنين ذريته وأهل بيته وصليت على آله إبراهيم إنك حميد مجيد